وجادلوا بالباطل ليذحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إِذِ الْقُلُوبُ لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزاء الا مثلها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 لا جرم أنما تدعونني لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحاب النار.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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار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 قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 قل إني نهيت إن لي تؤن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء أن يلبينات من الرّبي وأمرت أن أسلم لرب العالمين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 فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وخسر هنالك الكافرون